صدق الله العظيم شاهدينا الاحباب مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا بحضرتكم معنا وحلقه جديده في برنامج صفوه الصفوه نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفينا الكريم الدعاء الإسلامي الكبير فضرة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة, ورحمة الله وبركاته مرحبا بفضلاتكم مرحبا بكم وشاهديك أهلنا سهلا بارك الله فيك بارك الله فيك سيدي يعني أمور الدعوة الإسلامية إلى الله سبحانه وتعالى أرىها لا تنقطع الدعوات إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو الأكسوجين الذي يجب أن يتنفسه كل مسلم ومسلمة بلغوا عني ولو آية كنتم خير أمة أخذت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إذن هي هوية الأمة هوية الأمة إذن تزعت منها إذن لم تقل أمتي بالظالم يا ظالم فقد توضع منها خير الشهداء عند الله حمزة ورجل دفع على حاكم الظالم فوعظه فختله فهو حمزته في الجنة سواه هذا أمر معروف ونهى المنكر جميع ونحن مأمور بهذا نهى لكن في خضم حياة الدعوة الإسلامية ربما يلقى الدعاية إلى الله سبحانه وتعالى بعضا من الأذى أو كثيرا من الأذى لا ولا يرى يوما حلوا قط لا يعني يعني خير الدعاء صلى الله عليه وسلم تبكي فاطمة رضي الله عنها أم الحسنين بجواره أولواء كرباه عليك اليوم يا أبتاه فينظر إليها ويقول لا كرب على أبيك بعد اليوم وهو يودع, وهو يودع. إذن كل الحسنين ثلاثة وعشرين سنة الماضية كانت كربان. يعني الدعايات الدهيدة السريحة. أو كما قال حكيمنا العربي إذا رضيت عني كرامة عشريتي فلازال غبان علي ذئمها. وإن رضيت عني ذئم عشريتي فلازال غبان علي كرامها إذا من تريد أن يعني ترضى بمن؟, ترضى بمن؟ ترضى بمن؟ يرضى عنك من؟ هذه القضية. فا الذين اجرموا. صوت المطاففين إذا الذين آمنوا الذين آمنوا يضحكون وإذا مر بهم تغامزون وإذا انقلبوا إلى هذين انقلبوا فاكهين إذا القضية هذه هذه سرّان الحك والباطل لكن آه. هناك تفسير للدعاء في اليوم الذين آمنوا من, من ما هو يحضر قوم المؤمنين هي قضية أن الداعي المخلص إلى الله سبحانه وتعالى وكلنا يجب أن نكون هكذا أن يتلمح ثمرة حلاوة الصبر ولا ينظر إلى مرارة الألم وإذا نظر بصدق إذا ثمرت حلاوة الصدق هانت عليه مرارة الألم. لكن ربما يعني تحزبه بعض الأمور و... وتلم بساحته أو تنهب بساحته بعض الآلام التي لا يستطيعها. مثلا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. <تصفيق> هنا قيل فيه ما قيل مجنون وشاعر وكذا وكذا وكذا وكذاب عشان القرآن كذب كل هذا ما تضايق النبي عليه الصلاة والسلام وكل ما يعني ما صنعوا حتى لما نزلت عليه الملائكة. رفع أكف الضراء اللهم مهدي قوم سأنهم له هو كان يضيق كبشر بالعهادات لكن لما يعني يفيء إلى قلبه النوراني ويفيء إلى تربيته السماوية ويفيء إلى خلقه وإنك على خلق عظيم يرتقي بأعلى مراقي ما رأينا في الإنسانية قد نعلم أنه يضيق صدره أنا يضيق صدره بماذا لما بما بما يقول ففالقضية أن هو يضيق صدر اللحظة البشرية لما رأى عمه الحمزه وقد بقرت بطنه ولاكت لاكت هند كبده و و على غير الخلق العرب المعروف في في في اخلاقه فارس في الحروب حتى عمل الجاهليه في يعني في لحظه الفعال قال ما قال لكن لما هدا انتهت القضية لا يعني لما دخل الى المدينه وجد كل نسوه يبقون قتلاهم وشهداءهم قال اما حمزه فلا بواكي له آه يعني فسبحان الله يعني هذه هذه لحظة بشرية وهذه عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه هذه البشرية المطلقة فيه يعني سبحان تثبت أنه إنسان يرضى ويغضب حتى يقال في معارض الدعوة أن أن جبريل يعني كان في دردشة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أحب أن يجعل حساب أمتك إليه يا محمد قال لا إن ربي غفور رحيم نسأل انا باظ ما شاء سبحان الله سبحان لان الله. قال لوحش غيب عني وجهك هذه هذه بشريه لأن الرسول بعدما اسلم وأسلم آه مم. بس الإسلام لا يعني ان ان الذكرى وكلما رااه احد الناس حمزه حمزه اخو الرسول من الرضاعه فانبع عجوبه ورضاعه واخوه صحيح ويجمعه الاسلام واسمع أنه هو سيف يعني اسد الله صلى الله عليه وسلم وناصح عنه عندما ضرب بجعد فالقضيه ان حمد يمثل ركن ركين للرسول صلى الله عليه وسلم فلما يرى وحشي فقال يعني غيب وحشي خلصنا من فعنا الاسلام يعني هذا دليل على أن يعني شوف من عظمة هذا الدين أن الله عز وجل لا يحاسبنا بما في قلوبنا لأن القلب ليس لا مثل ما بين اسبوعين من اصابع الرحمن نعم أه فال يعني مساله الحب والكراهيه هذه مساله لا يملكها الا الله والعبد بالله ما فيش اجي اقول لك ايه لازم تحب ابنك سيف الله سيف والعبد الحب غريزي لازم, لازم تبغض تبغط... تبغط... الحب والكراهيه يعني بديه في يد الله سبحانه وتعالى لكن نحن امرنا ان ننقي من قلوبنا الافات التي تعصف بالحب الحسد والبغينة والكبر والرياء لما يكده قلبك ينضبط محبتا مع كل صادق ويقص أمام كل من يهين الإسلام أو يهين المسلم نعم نعم. طيب يعني تنضي الأمور والحوادث والكروب بالرسول عليه الصلاة والسلام في طريق الدعوة إلى أن يصل الأمر إلى نعم. وهذه على غير سابقة تحدث في العرب نعم موقف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التزم الصمت شهرا والقصة طالت ووعي السماء انقطع عنه هنا حالته البشرية الإنسانية كزوج كيف تصورها لنا الحمد لله وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أنه أنا قلت لك من قبل أنه يمثل الإنسانية في أرقى مراقية في اعلى رتبه نعم اعلى مراتبها اذا قيل انسان فهو الانسان في التاريخ عليه الصلاه والسلام فتعصر يعني تعصر بدعوته وببيته وبعرضه وبأحب الناس اليه وبحب الناس من الرجال اليه برضه صديقه ايضا وبكحبه وبرجل صحابي معروف عنه الصلاح والاستقامه وحديث الاسك هي الدروس تربوية مستفادة وجاءت في سورة النور لتربي امها بس الدروس الكبيرة جدا لا يتحملها بشر عادي لازم ان تمثل في شخص رسول الله صلى الله سنة. عليه وسلم قد تتبني عند العرب دي كانت القضية معروفة عندما يجب نجابة في ولد معين يرفع هذا ولدي يتبنى يتبنى زيد نفس القضية هذا والد قيل زيد بن محمد فلما حرم التبني حرم على من على الرسول نخسر الرسول نخسر هذا الجمعة هو لما لما قلنا إنه في المغرم كان يقدم اهله وفي المغرم يؤفر. كان يؤخرهم فلما يجي في الرיבה اول رיבה اضع ربه العباس بن عبد المطلب الا وان كل دامن في الجاهلية في موضوع كله الا وإن الأول دامن أضع جما ربيعه بن حارث بن عبد المطلب إذا يطبق على على بدأ بنفس بنفسه. فهو في قضية ايضا ال... ال... الاختبارات الكبيرة. الله ي... ي... يربي الله والرب سبحانه وتعالى الذي أو... يربينا على مواءء كرمه فالرب يربي امه في شخص رسول الله. انظر إلى عظمة القرآن عندما تحدث عن نساء النبي. يا نساء النبي من يقرت من كنا وتعمل صلح. لله لله صلح وتعمل صلح. ف... <تصفيق> هذه يُخطب المذكر، لأن تعمل بعدها، مو أن مو أنس، تبي لا أحد يجيد قنوتا، بس لما يُجِدُهُ رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وكأن ملتفظ بقضية القنوت، فارتفع مستوى الخطاب مع أمهات المؤمنين أنصار كشخص رسول الله في القلب، يخطبون في زين رسول الله، فهمت إذا إذا هذا الارتقاء من امتقاء، من يخرج منكم لله وتعمل صلاة. ف فال عندما أو القرآن عندما يربي أمة يربي على أن ال الإشعاعات تحصل بالأمة فأثنى الحروب في جهات الجيش يسمى جهاز الإشعاعات موجود موجود موجود حربة حرب عاصفة حرب آه حرب عاصفة يعني بيصير على إيه على على الطرف الآخر يعني مثلًا في الخندق كان في حرب إشعاعات عرب مسعود الثقة لما يعرف الإستدامة ما على مسجد لم يرَ رسول الله يا عروة خذل عنا ما استطعت بس شو قلت راه عروة يمثل الاعلام المضاد يصر على ابو سفيان من حرب خضعة صحيح ويجلس يركض مع الاعداء مع الأفرع لا. لا. لا حرب بين المسلم أخي والله موجود يا مولانا. نسأل الله السلامة. يعني, يعني على هامش حقيقة، فمن تقول فيما يحدث في بعض البلدان في فلسطين؟ ما يعني عظ الله سبحانه وتعالى لأبنائنا وإخواننا في فلسطين أن يجمع قلوبهم على قلب رجل واحد. وأقول لكل واحد منهم ماذا تريد وأخيك؟ أيًا كان. أي يعني هي لا لا لا لا لا. أنا, أنا يعني أريد أريد من الإخوة الفلسطينو أهلهم أهل عقل وأهل جهاد وأهل رباط إلى يوم القيامه. وهم الذين يناصحون عن الشرف العربي الشرف الاسلامي اقول يعني لا داعي بأن تسروا العدو وتحزينوا وتصيروا الصديق يعني انتم تعبرون الفتنه الضراء فكيف تصروا في فتنه الشرف يعني كلام ما لا تقطع اخيك هذا هذه اقولها لكل فلسطيني حر مسلم او غير مسلم قومي بعثي مسلم ملتزم غير ملتزم إياك وتَهْوِين المسألة. لأن كل فلسطيني مسؤول عن فلسطين. نسأل الله أن يجمع عشبنا إن شاء الله. يا رب يا رب. يا رب. ف... ما حدث في بيت النبي معذرة عليه الصلاة والسلام بأمر أمنا عائشة لم يكن مسبوقا في التاريخ. أنا عايز بس أروح ناحية عروة بن مسعود. طيب ذهب الى ابي سفيان ابي سفيان بكر وهوازن عندما تبدأ المعارض يقول محمد مع اباء عمومات هم ما دخلونا نحن سوف يفروا وانا سمعت هذا منهم. لا وروحي بكر وهوازن ان ابي سفيان هو ابن عم محمد وسوف يلتقي ابن العم مع ابن عمه، ويدخلوا كبار القوم في الصحبة وانتم لا ناقص لكم في المشارك ولا جمعك المهم خلدان فاصبح كله مترقد فلما هبت الريح وانطفات النيران وانكسرت القدور وانقلبته للطعام الفه فبكر و اه هوازن تهجموا علينا, تهجم علينا و هوازن الغطفات علينا و بكر و هوازن و اصبح يعني نصرت بالراب مسيره شهر هذه من معجزاته الله أظهر عليه سلطان. <سؤال> يعني فأنا أقول أن أن أن مخالفة إشاعات حتى القرآن عبّد هذا يعني وقد ففي قلوبهم. لكن ألا يعني ألا يجعل هذا هذا الكلام الذي تفضلت به الآن سائلا يسأل مثلا هل يتبعون سياسة اليهود فرق تسد لا في الحرب الحرب خدعة مشروع. والكذب مشروع في الحرب. أطلع. لكن الحرب من أجل ماذا حتى نقعد القواعد الحرب من أجل إعلاء كلمة الله عقيدة. وإعادة أه. الأرض إلى أصحابها وطرد المغتصب المحتاج فقط يعني ليست الحرب لكي يأخذ اغتصابا ليس لي لكي يأخذ حقا ليس لي ما تصنعه القوى العظمى معنا لا. هو عصر الإسك وعصر الإجرام وهم الإرهابيون الحقيقيون يعني هم لا يدافعون عن عقيدة مثلا هم لا يدافعون عن الإرهاب الذي يصنعونه. ويلصقون التهمة بنا من هو هذا من الإسقاط في علم النفس أن الذي أمامنا مريض لأنه قطع علاقته بالله، فجميعهم مرضى. عمل إحصائية وجد أن كل خمسة أميركيين فيهم يوم أربعة عندهم مرض نفسي. سلم يا رب. الله. يا رب. آه. أولا حينما دخلوا الدين الإسلامي في صدر ظهوره كانوا يعرفون بالمنافقين. ال السبعة عشر دول موجودين في المدينة معروفين للرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أمر بقتله. ولكن لما يعني لما لما يعني يثيروا الشائعات ويدخلوا في بيت النبوة هذا امر في منتهى خطورة هو كان يعلم ان ابن سرل منهم يعني القران القران هو الذي تولى كبره يا قبل نزول الآية. قبل نزول الآية معروف. يعلم. هنا قال قبل الحديث التي روجها لأن رجعنا إلى المدينة لا يرجعنا العرض. ومنعه الأسد. ويشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا راض. أبي أرد. أرد. يا رسول الله. نعم نعم. قرنا حتى إن عبد الله بن أبى أراد أن يدخل إلى بيته فمنعه ابنه وقال حتى تستأذن رسول الله, الله ما تدخل حدود المدينة إلا بعد استئذان رسول بعد كلمة التي قصته. فافهموا <تصفيق> بما وثائق حقوق الانسان مثلا تقول ابن يحجب اباه عن كذا وكذا اين حقوق الانسان لا لا. اين ضمير العالم أين لا لا لا لا. المقياس غير متساوي عندنا احنا بقياسهم عندهم مقياس نعم بقياسنا الولاء والبراء وهم عندهم مقياس, الولاء هم عندهم مقياس البراء الولاء لمن اه الولاء لكل من يقول لا اله الا الله سواء اوالي المسلم الامريكي والمسلم الاسكندنافي والمسلم الجنوب افريقي والمسلم التنجانيقي والمسلم الذي يعيش في اي ارض من ارض الله الذي يجب ان يكون لولاء معه هوالي من يوالي الله ورسوله والبراء والبراء من كل من يعادي كلمة لا اله الا الله حتى ولو كان العم والخال هذه عقيدتنا مع عقيدتهم هم عقيدتهم الولاء لكل من ينفعهم ويروج لأفكارهم أفكار العولمه والفوضى والحراف أول ما يجدوا مؤنية ناجحة يوضح تحت الأضواء داعية يفتقد ناجح يؤثر في الناس يوضح تحت الأشياء أفضل تحته بخلص فخريص الولاء والبراء الولاء لمصالحهم ولأفكارهم من ليس معنا فهو ضدنا هو والذي معهم يعلمون أنه غير مخلص عندما تحين لحظة الاختيارات يكشف أمره ويفطلح جيد قررنا في كتب والتاريخ والسيرة يعني حسوا كثيرا في حادثة الافك فهل لنا أن نستبين الصورة ونستزليها مع صادراتكم لكي نعلم حدود هذه الحادثة كيف بدأت ومتى وظروف ملابساتها إن أردت أن تكشف الصورة الحقيقية نعم عليك بالصورة القرآنية لنا استمع سورة النور نعم طيب جيد الحمد لله وصلاتنا وسلامنا على رسول صلى الله عليه وسلم تبدأ سورة النور بكلام عجيب ما بدأته سورة قط الله أكبر سورة أنزلناها وفررناها سورة تقولون أنتم في اللغة الشيء الثمين العظيم صحيح. في اللغة نعم صحيح أعطاك صورة, كل دب دب دب صورة. ترى عطاك صورة دب دب صورة. كل ملك دونها تدفزب لم ترى أن الله أعطاك صورة ترى كل ملك دونها تدفزب فإنك شمس كوائد. كوائد. نا. نا. من الملك نعم دعيبنا الامن بالأجياء الجميلة أشعر الشعراء النابغة إذا رهب والنابغة إذا رهب النابغة الذبيان وامر القيس إذا ركب وزهير إذا رغب راغب القارئ يقولون هكذا. لا نتعلم من السورة تبدأ العجيب أن سورة أنزلناها تقولون في اللغة هذا مبتذأ وخبر جونا مفيدة. صحيح. سورة أنزلناها. ما معنى سورة أنزلناها؟ يعني كفى أن الله هو الذي أنزلها. فخذ ما فيها لأنه نعم. كلام الله. سورة أنزلناها زي ما هذا؟ ها؟ إيه هذا قرار جمهوري. مش صار جمهور ده صحيح يعني تطبق ما فيه لا تحكم لا تطبق ما فيه أ... أ... القرار مفهوم صحيح سليم تمام صح يعني الصوره سمعنا ساعات يا رب شو انت سليم و يقال أن تقولون إن النكرة لا تبدأ أبداً بها الجن العربية. ولا يجوز أن تبدأ بالنكرة وما لم ما لم تفد كعبي. فولكن إن إن ال يعني هذه سورة أنذار. هذه سورة أنذارنا. ولعظم السورة اسم إشارة اللي يبدأ به التعارفة حذف ومحو من هذه السورة. وفي قراءة سورة أنذارنا. براءه سورتها انزلنا سوره انزلنا سوره حتى قال الولعيون انزلنا سوره انزلناها ستذكر كيف انا قران فرقناه سوره انزلناها فدا خلاص سوره انزلناها وفرضناها وفي قر وفرضناها فرضناها اي قطعناها فنزلت نجما نجما <تصفيق> فالقرآن كله نزل منجدنا، لأن فيها آداب وأحكام عجيبة. وإذا اقتاحش عبد عمر بن عظيم ونساءكم وبناتكم الغزل وسورة النور ساحش. إيه بخد عمر يوخد. السورة النور دي فيها كل الآداب التي العالم كله، الجماعة بتوع البروتوكول. لما ينظمون لما تدخل انت في وليمة رسمية، ها؟ زي ال الرأس الكبير، على يمينه مش عارف طلع القرآن ده ده, ده, ده, ده قواعد اتكيد، وعدين. يعني مع اولادنا في الفندقه ولما تقدم الكوب التغيير الشراب, الشراب ضع يدك مغلولة الى ظهر عزم الله رب العالمين يغني يدك يا ابن بحط ايدك الله يقول لك كده نعم طيب وينسحب بخطوتين الى الوراء لا يجر ظهره سبحان الله وبعدين لازم الملعقه مش عارف على اليسار والشوكه مش عارف ايه واستكيد ارتيب حجيب وخلاص واقترح نفس دي انا لا اعيم ولا انا اصف بس, بس لك يعني سأ... هي ادب لو رحت بصوره النور وانا اريد من ابنائنا الباحثين بدل ما يقعدوا يشوفوا ده يجي الباب قصير وده يجي الباب طويل وده لحيه امام وده مش لحيه و... وان مش عارف الفلان فلان اللي ركب العصريت وال... اللي ركب الهوى في الجن والكلام من ده لا يتحاسوا وشوفوا يقول ايه هذا هو ال... ال... التشريفات الاسلاميه مش في نظام صلى الله عليه وسلم جيد هذا المستقبل يعني <تصفيق> في ضيف خبير جيلي لا. عزلوا الناس من عزلهم <تصفيق> كيف نستقبله كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان <تصفيق> إذا صفح أحدا لا يسحب يده إلا إذا سحب الذي أمامه هذه تشرفات هذا يديك إيه هذا بورتوكول هذا بروتوكول كان يوزع عينيه ووجهه على الحاضرين حتى يظن كل صحابي في الجلسة أن بسولة مهتم إلا به حتى بورتوكو لكن نترك الكبير مولانا يعني لابد ان تكون عيوننا على الكبير فقط على الرئيس فقط وما دونه من الحاشية نهتم ما ما ما لا لا لا لا لا نسموا بها غرفه التشريفات الاسلاميه غرفه التشريفات العاديه ده خلاص ده واقع ده واقع في الارض خلينا انا خلين ايه انا طالع طيب, طيب بركه الله احنا فوق ان شاء هذا بورتوكو حكايه الاولاد لما يبلغوا الحلو ايه العظمة بتاعه الاسلام دي انا يطرق على باب ابوه امه طلع ابوها يا رسول الله استاذن على امي لسه العرب لسه في يوم كفاء فعقول امي اسادة اريان قال لا تحب ان تراها عريانة ايضا يكلم ابا هريرة لما تقول الولد دلوقتي من ابناء النوادي في الدول اللي هي ابو نساها طلع نسل تلبس وخرجت <تصفيق> لما يقول له اراع عريانة ما هو شاب عريانة اصلا تقول نسل تلبس قبل ما تخرج جوه خرجت فا ام ابا هو عريان عريانة اصلا صلى الله <تصفيق> طب تلبس قبل ما <تناولة> انا والله ده سبحان الله والموت يبعث والله لا اله الا الله في تعليم اسلامي يا شيخنا انا الام تخرج وتنسى ان تلبس ولا والعربيه ولا العاميه والله سبحان طب طب ليه الغرب حتى لما نصور امنا مريم عليها السلام اولي الله عنه. سيد سيدنا عيسى. ليه, ليه صورها بحجاجة. ليه? طب ماري. ماري مشكلة مشكلة. طبعا صديقه زي اميري. ما هميري ايه? مش مش اميري. صحيح. صحيح. طبعا. طبعا صديق زي امنا. كانت نبيا امنا لا. لان ما يعني. لكنه ذكرت مع الانبياء. يعني ما شاء الله عليها. من المفضلات. من المفضلات. لكن لكن او مصدق. لكن لكن لماذا تظهر هكذا? وارجلونها بحجابها. صحيح. طبعا ما طيب ما انت نشتبعها. عظيم. ف... لمسة طيبة. أمور المور... عظيمة. واحد مثله. ترى ف... سورة أنزلناها وفرضناها إذا أصبحت كذوئاً في سورة النور فرض. أنا أبداً أن أقف مع فضلكم عند اللفظ أعلم ينزل الله تبارك وتعالى القرآن كله وأعلم يفرض القرآن كله على المسلمين. نحن قلنا إن القرآن كله ليس فرأت فقط. قلنا إن القرآن في قصص في أمثال. م. م. قصص السابقين واللاحقين والحاضرين. ما حديثة القصص؟ لا بس القصه فيها تربويه القصه القرانيه قصه تربويه كلها ما فيش قصه الله قال سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير قلت المجادله قصة قصه ولكنها ليست بخصوص الايه ال- تمام القصه بعموم اللخده ده هو الاكبر والله يرضى عليه فتعمم على كل الناس لما يجي الهلال ابن اميه لما لعن زوجته والذين يربون ازواجه ولم يقموا لهم شهداء الا انفسهم فده درس اه على قصه لكن تننسى ايه احكام وعبر تشريع اه لما لما لما سيدنا موسى قال اصحاب موسى اننا مدركون ما هي قصه آه؟ قال كله ان معي ربي يبقى بيروي قصة ايه قصة عقيدة. قصة للتواتر. هنا تنتقل من كونها مجرد قصة الى مسألة عقيدة عند كل مسلم. مسألة. تشري. عبارة عن يعني الطبيعة الولاء والبراء وتمكن عقيدة لا اله الا الله داخل العبد. <تكلم> هذا هذا هو قصة القرآن. صحيح. ها. فاا فكل آية وكل سور كل آية في كتاب الله عز وجل او كل آية في سورة النور الذئب عبارة عن فرض واجب تنفيذه. طيب بدأت الصورة بهذا المنطق ثم تكلمت عن مرتشب الفواحي ثم تكلمت عن مسألة القلب سوف نأتي نأتي لحديثة الإفك كان هذه بيضت التوطيئة لمفتاح الصورة نأتي إن الذين جاءوا بالإفك قلنا إن الإفك هو الكذب المتعمد أو أقصى درجات الكذب أشده. أشده أعظم إن الذين جاءوا بالإفك عصمة منكم من المسلمين؟ أيوان اظلتم منكم يعني مجاش اليهود وعملوا المشكلة دي من العصبة العصبة هي الطائفة من الناس التي تواطت على أمر ما سواء خير أو شر هم هم هنا في احداثه تاريخه محددون اربع معروفين نعم حسان بن ثابت نعم مصاحب نواسه نعم حنا بن نجاح وما بن تسالون ما بن تسالون من زعيم نعم في اربعه عندنا عبدالله عبد بن ابي بن سلول حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نوثثه ابن, ابن خالد ابي بكر رضي الله عنه حن بنت زحفت السيدة زينب بنت زحفت زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تعابير عليه يبقى عصبته منكم طيب علامه دول اللي قاعد يتكلم عصبته منكم بيقول ان ده جابوا الافت مجر مجروا لا العصب منكم تكون اذا هناك ما زال خلل في الصف الاسلام سلم يا رب اه خلاص لماذا لان الخلل الذي حدث مع عبد الله مع بن جبيس في يوم... يوم واحد لما اوقفه النبي صلى الله عليه وسلم مع خمسين من الرماه قالوا لا تتحرك لا تتحركوا انتصرنا او هزمنا اياكم ان تتحركوا من مكانكم فلما وجدوا الجوله في صالح المسلمين ما الذي حدث تركوا اماكن هذا العصيان دخل في الصف الاسلام فعاتبهم رب العباد لما جابوا كده قلتم ان هذا ايه اللي يحصل الهزيمه لمسلمين موحدين واللي يهزمهم مشركين ملحدين كل هو من عند اوفككم يبقى هزيمه الامه الان من بينها من امه من امه زي ما الثغره في عبد الله بن جبيز عملت ايه اتتسعت نعم فطلع فينا ايه طابور خامس ده مش طابور بس طلع فينا طابور تاسع وطابور 100 وطبور هناك سبحان الله واظهر الاسلام يحارب من اهله واصبح يحارب من داخله واضحت المشكله فينا نحن لان الراتق عند البعض اتسع على الرتق لكن نحن نقول مازال الراتق تحت السيطرة لان الميزان مازال موجودة من مش على على يعني نعم من باب الامل يعني طيب قربت الثقب الثقب طبعا شفتوا ضروره نقول اتسع الرتق على باطن يعني يعني الخياط عارف ايه الرصه عارف يرفق في بتاع الثقب الثقب اتسع هي ده في عايز تشوف الحديث الايه صديق رقعة في الثوب، فلينظر احدكم بما أقع ثوبه. يا الله. شوف شوف. تلاعث النبي. جميل. جميل. أنا ليش أنا الثوب داكن وحط له قطعة بيضاء؟ سبحان الله. كذا. لا يصلح. الب... شايف. أبى أبناتهم شايف الطو. المتعال البولب الجميل، شعر خضراء وشعر صفراء وشعر أحمر جنبه غراب شكله. يعني غراب البعير. <تصفيق> غراب. غراب البعير. غراب وكافر. غراب كافر. نعم. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> على حاجة. فراقبهما. فهو فراقب. نزلها آ... غراب اسود. مع بلبل. عصوه شكل جميل. فوجده... فوجدهما يعرجان. فارج جمعتهم المصيبة. اصلي انت يا على ده. في هذا نعم. هذا تعريف الأمة. صحيح الامة عند الناس اللي كان مش عرف اللغة واحدة بها. الامة على... في الاسلام هي من. يعني لها عقيدة واحدة. <تكلم> إن هذه أمتكم أمة واحدة. أمة واحدة في إيه مش اللغة بس؟ لا اللغة هي أحد العوامل. لأن تبراري بالكامل إنجليزي بس مسلم. قالوا أنا ربكم فعبدون. نعم بس. هنا تتجمع الأمة. تمام. <تكلم> <تكلم> وذلك ما عبروا يعني في تعبيرنا عن الأمة يعني اللي يقولك أن لاعب الكرة 22 وعشرون لاعبا على الأرض الملعب. طبعا مش كلام اه سريعه ده الله بقى ممكن يغيروا قوانين الكوره ياما سبتها يعني ده <تصفيق> <الله خلال تصفيق> ان بلال وعمار دايما يذكرونا ان هم 22 معايا عشان دول 22 اهو منتشرين على ارض الملعب لكن عيون ال22 على ايه الكرة. على الكوره يبقى يجمعهم ايه هدف أدف. واحد طيب معذره ان نسامح المشاهدين ان احنا نشبه الامه باللاعب ده عشان مش قبيص ان في هدف محدد يجمعهم تمام؟ نعم. فإذا الامة لما يجمعها هدف والهدف واضح نصرة الدين الله فلما يجي واحد من الامة ويخذل الناس عن دين الله عز وجل لكن ما رآه هؤلاء الارباع ربما يبعث الشك في قلوبهم ونفوسهم امون عائشة مع صفوان ابن المعطل بعدما ذهب الجيش ودخل المعطل سبحان الله ما هو القرآن شوف يتكلف يحد يعلق عن الموضوع زي مش كل حاجة يترك نفسه لهواه ولوساوسه جالك انا محمد خالد ارتكب موضوع يحتمل 99% منه انه يدينه خطأ واحد من 100% يقول انه بريء وطيب وصالح اخذ الواحد بالمئة ولكن اذا كان الذي يبلغنا هو اهل ثقة لا نفيش اهله ثقة ما قال سليمان بن عبد الملك يا امير المؤمنين فلان يقول عنك كذا وكذا قال من ابلغك قال الصدوق فلان قال الصدوق لا ينم ولا يجب صدوق ازاي؟ صدوق دمام؟ ما تركبش مع بعضها صحيح سبحان, سبحان الله, الله. يعني لا ليس في الاسلام اهل ثقة هم حشيتنا بطراتنا اناتنا لا لا لا اهل ثقة بما عرف عنهم من صلاح وتاخو يعني اجل واحد لا يذهب للمسجد ولا, و... ولا يصوم معنا ولا يزكي زكاتنا ولا يحضر مجالسنا يعني يقول اهل ثقة بعلمة صحيح, <تصفيق> صحيح. صحيح. ما ذكرت انا أتأتى يعني نعم لكن حسان بن ثابت و, ثلول و... بن سالول ها... وحمله بن جحش ابن ومصطفى بن اساس و... في بيت ابي بكر في نقطة في ما من لزقه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره قال ابن مسعود والله ما ظنننا أن احد من الصحابة يريد الدنيا إلا ما نزلت الآية فوضحتنا لا عبد جابر بن سعود للارتقاء المعالي بمنيه عنده يقول الحقون ان حد من الصحابه من الدنيا, الدنيا شوف, شوف ما هم فيهم طائفه ارتقت الى السحاب وفيهم طائفه ارتكت الأرض ارتكت الى التراب ولكن ولكن في نقطة م. يعني لو لو قام عبد الله بن ابي مسلول الان من قبره م. ووجد النفاق الاجتماعي الموجود في عالم الاسلام قال انا ظلمت بان كنت زعيمة للمنافقين. ده اصغر واحد كاتب صغير مع قلم صغير في صحيفة صفراء يعني يربي مدرسة من مدارس عبدالله ابن اوبام السلول. سلم يا رب. سلم يا رب. انا قلت لك في الحلقة السابقة نحن نعيش عصر الافك. مش حديث بالافك. عصر الافك. ان الذين جاءوا بالافك عصمة منكم. لكن هم هل هم جاءوا لا اسكت في القرآن حتى لا يضمني المشاهدون او المستمعون الكرام لكن اتحاور مع صادراتكم بعقلية المشاهدين والمستمعين وما يدرر في خلدهم من اشئلة هل هم جاءوا به ام رأوه جاء اليهم لا هم رأوه هم جاءوا به ماذا تعبير القرآن الدقيق جاءوا به لانه من خيالاتهم فانت كل ما تشوف واحد مع خلاص يعني سبحان الله يعني اولا سابقة صفوان بن معطل الثان ماذا تقول رجل صالح. صحيح. صحيح. وبعدين أم المؤمنين بنت الصديقة وبنت الصديق. إذا هل هالأنظر إلى سبقة أعمال هؤلاء أو أنس سبقة أعمال هؤلاء في الخير وأذكر هؤلاء النمامون الفتانون الذين يلتمسون للبراءة العيب لا وهي أمه. معها. سبحان الله. أنا أقول بالمؤمنين من, من أمورهم وأزواجههم. مهاتو. يعني أنا أتكلم عن أمه. طيب إذا هو غير بارع مجرم داخل في عرض أمه. لجاءوا ف الذين جاءوا يبقى هذا هذا جاءوا هذه تدل عليه؟ ايه مفترو الله يرضى عليك انها من بنات افكاره نعم من بنات افكاره نعم وسبحان الله ان القران لما عالج القضيه يقول ايه يقول يعني الذين جاءوا بده يتعرضوا منكم لا تحسبوه لا بل هو خير لكم يعني ماذا يعني قبل ان نعرف الشر الاخر تصل قصيرا للمسلمين لخبراتكم شاهدين الكرام مع حدثة الافكة الجزء الثاني في فكرة دعاء الاسلامي الكبير فضالة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وكيف كانت حدثة الافكة خيرا للمسلمين وليست شرا لهم نتعرف على هذا بعض الفاصل كونوا معنا صفوة <تصفيق> الصفوة فضيله الكريم متمن الاعزاء مرحبا بحضراتكم مرة اخرى وصفة الصفه ومعنا راحب ضيفنا الكريم الدائي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكريم مرحبا بحضراتكم نكمل مع حضراتكم يعني لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم واحد السؤال والدك ازاي يعني ما نحسبه ده كيف انا احسبه شرا اتهم في العرض والشرف واي عار وضاي شرف واي بيت واي بيوتات صحيح واقاويل واشعار وكذا اعظم اعظم اعظم بيتين في في في في في في, في في تاريخ البشرية بيت الرسول صلى الله عليه وسلم علي وبيت أصحابه صحيح فاا أي, أي خير في هذا هو الأمة تربى بالأحداث أما الأمة النائمة التي يعني على هامش السيرة وعلى هامش الزمن لا تربى صحيح يعني مثلا قل لك شيء دائما نقول الأمة الجادة هي التي تتسلى يعني م. يعني مين اليابانيين يقول احنا عايزين نعطي ثلاثة ام اجازة للشعب الياباني بارك الله فيك لازم يتسلح بيشتغل اربع عشر ساعة ينتج لكن لما انا الموظف عندي في بعض البلاد العربية وجد ان الموظف يعمل سبع وعشرين ثانية طب دي اكون اجازة على ايه كثير كثير ساقة <تصفيق> واشتغل بلدك ربنام مش... لا يبالك له في ماله ولا في راتبه طب دي اتسلح بايه لقول لك ان عايز جمعة وسبت احد اجازة ليه يا اب ده الأمم الجادة تسلم، يعمل دورات أولمبية ماشي، لما يمشي على الحفل إبر بمرقور. عشان يرفع شفاع مشعروبه ليتمشي. لكن إحنا عشيمو رفاهي ذي النهار ووونايميس بعده وبعدين لو لو قلنا لكل شيء نملكه عدنا المكان الذي جيت منه ما نملكه إلا جلودنا وربما أمريكا فيها ربعها ولا شيء. الله أكبر في النهار. فكيف الخير في هذا الموقف لا ولا ال ال, ال لا تحسبوه شر لهم. لا تحسبوا هذه القصة شر بل هو خير لكم لما سوف ترون من مغبة هذا الكلام حتى ينضبط على الصف مرة أخرى يعني أبونا آدم أخطأ في التدريب الأبساد كلها حلال حلل عليك وأنواع البشر بدي حلال ما على هذه الشجرة فأخطأ سعة التدريب فما كان شرا له بل كان خيرا للبشرين برعة التوبة كان خير البشرية لأن أنا إذا أكلت من الشجر أرجعته خلاص صحيح هيك نفس القضية لا تحسبوه لكم. لكم بل هو خير لكم لا. لكل مريء منهم ماك ناس ماك طبعاً اللي قتل القذف أولاً إذا قذف إنسان انسانا وجب رعاشوت نعم خلاص جهة الحد. شاهد من الأربعة لا والله جماعة أنا مكنتش متأقلم. لا يقام الحد نفر الأقيم. ورجع مع الحد 80 ثمانون ده في قضية القاضي. نعم. لكن لو جاب أربع شهود. مم. تلفت القضية. خلاص. إذا كان مفصل. تمام. وقود الجي جي بعد كده واحد منهم قال لا والله أنا مكنتش متأقلم صراحة. حتى الموت ورجيم حتى, حتى الموت. تمام. ربع دية. بمعنى النقاتل الثبرات الثبرات الثبرات والذي رجم هذا ومات سوا على الله شهيد لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله لا اللي قضيت مشا وذات قضايا القدس أنا أرجو من الدعاة والعلماء والوعاصف المساجد والأئمة والخطباء عشان نمسك عباداتنا على الناس هو اتهامات الناس كده بال لا ليست اتهامات مولانا معذرة الرئيس على صدق دقيقه ليست اتهامات وهنالك اجهزه معنية بهذا الكلام وهنالك بعض الامور الامنيه تتناول هذه الموضوعات وهنالك اهل الثقه الذين قلت لفضيلتكم هم لا يكذبون بالنسبة لما ينقل اليهم الاخبار جميل وهذا للنشر هذا النشر لانا حتى يحضره الرعية وحتى لا ياخذونا حتى ياخذوا بكلامه واذا واذا خرج صنع الرجل دبري نحن نقول حسان ثابت بن ثابت شاعر الرسول وحمله بنت جحش هي من هي وابن ثلول كان ينافح مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يرى ظهره في الصلاة دائما ومصطح ابن الثاثة في بيته كانوا مقربين من الرسول حينما يقولون شيئا لا يعجب الرسول يكون جاءوا بالإثم جاءوا بالإثم جاءوا جاءوا هذا لا يعجب <تصفيق> هذا لا يرضى الله حسان هذا رجلا بالغد ألم يأخذ كان... الرسول لحسان قل وروح القدس معك ما جميل جميل هذا راجم الغيب هو هو خبن الوجي جاءته باربع شهداء لم يحكم كان هذا تشريع موجود لا لا تشريع ابن الوجي ايوه يجيب له اربع شهداء وهم أربعة نعم وهم أربعة وما راى شيء ده متناقلوا الموضوع ده يروح يزوروا الناس البيوت ويصيروا الاشعاعات الله قلت له بلبله في المجتمع زين خلي ميا رب الله دل... دل... دل... اللي بيأخذون أسرار دولة خيانة كبرة وعظمة رفض تقدر أنت ت على موظف أثناء تدريس عمله لا مستحيل تعتدي على بيت رسول الله أو صنم وتأخذ في عرضه ويتفرق الأمر هكذا لا بكل بريء منهم مكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم حتى وإن أقيم عليه الحد من الذي تولى كبره من عبد الله بن ابي هل معنى تولى كبره يعني تولى تبع هواه ط... لا لا استولى طبخ الموضوع وضخ خبره يعني اللي هو يعني يقدر يضخمها يضخم المسألة الله أكبر ولا جاب لك ايه ده الحدود وده يقام في اشرف الاماكن فإن كان في مكة يقام في المسجد الحرام وإن كان القاضي في المدينة يقام في داخل المسجد النبي بجوار منبر الرسول صلى الله عليه وان كان في المسجد الاقصى يقام تحت قبة الصخرة وان كان القالف غير مسلم يقام في كميسته او بيعته او في بيت النيران يعني عنده مقدس شوفتني انا حجيبا كان فقيلة اغرم من الخات يعني شيء يقف الانسان مضبوط كطفل يتعلم نعم. الانسان ده رب امة ولكن الامة تركت التربيح تماما انا واثق مش يعني أنا أعرف أن كثيرا من الناس لا يعرفون أي حدود القذف ولا القذف ولا أي حدلاً لا لا, لا لا لا لا ولا لا سبحان الله العظيم يعرفه ففي المسألة ما هو ما هو القذف لنقف القذف هو اتهام إنسان بارتكاب الفاحشة دون بينة والبينة أن يأتي بشهود أربعة نعم والشهود الأربعة بتعتيم القضية والحفاظ على دولت الناس وسمعة الناس هو مستحيل هاي يأتي بأربعة شبهات. أنا تكلم أبو لاوزاك. أنتوا شاهدوا كذا. ولذ ولذ الله حسنى جل سبحان الله العظيم إدراك الحدود من الشبهات الحديثة رسول. أنا حد حد رح رح. يعني يعني عم إدراك الجنود من يعني أول الله يعنى أي شبه أي الخطأ في العص خير من الخفاء في العقوبة وأنا أقول هذا للحكام وللل... ولل وللرعاهل الشعوب الخفاء في العص خير من الخفاء في العقوبة لأن ساعة عند لحظة الاختيارات. لن نجد من يثق بجوارنا إلا اهلونا وشعوبنا صحيح دهبوط لازم نثق بجوار بعض انتبه لولا ان سمعتموه بو... قراننا للأمة للامه الإنسانية. كلها بقى المؤثرين في هذه الحالة الحاله اهل المدينه لولا ان سمعتموني يا صحابه حديث الافتراء هذا الافتراء هذا... ده ظن, ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا يعني يعني هل تشك أنت في عائشه لا زي ما قالت زاويه ابو عنور الانصار لا تعائشة خير مني، مم. وأبو أيو وصفوان و... ابن معطل السهمي خير منك يا أبو أيو، فكيف أنا في هذا الموضوع؟ ظن المؤمنون والمؤمنات الممنونة وأنفسهم خيرات، يعني لسابقة عائشة في بيت النبي وبيت الصديق، وسابقة صفوان ابن معطل السهمي، يعني أنا أشوف واحد عشرين ثلاثين سنة رايح المسجد من المسجد، وقولوا الله هذا فاسق منافق، أما ترين حديث إذا رأيت من رجل تعتاد قدماه المسجد فلا تشكه في صلاحه. وانت عشان تترقى وتأخذ درجه تصير بابا محمد خالد في تكتب فيه تقارير خطا خطا عشان تبدا اين تذهب الله. من الله عز وجل تروح فين تروح فين من الله سبحان الله كثير موجود إذا هبطني إلى أرض الواقع نجد هذا مشرد. خل... خل... خلنا نبرق صبحنا سبحان الله. ال... كثير يضار بهذا الموضوع ولا من الصحافة ومن الصحفيين ومن بعض الجهات الإعلامية وهم مصدقون لدى قطاع كبير من الناس. والله يعني ال... يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبع فتبينوا هو يقول هذا ليس فاسق هذا هذا الرجل بتاعي كويس خلاص الثقة لا نوم ولا كذب هل رأيت بعينك نعم. لا. هل معك شهود ثلاثه غير ها. عمر بن الخطاب وقف على المنبر وقال ما بالكم اذا راى عمر او امير المؤمنين رجلا ومره يصنعان كذا هل يقيم عليهما الحد قالوا نعم يا ابن عمر بن الخطاب لما يشوف مش يعاقب حد هو الدره في على طول مجهز سبحان الله قال علي اما امير المؤمنين شهود ثلاثه قال لا قال اذا نقيمه على امير الممين حدا سرية للبهتان ستستر على الناس فقط عشان جعنا على الكرسي جعت فيه وكم من جرائم ترتكب باسم الكرسي هذا هل هابو الكراسي مصدقون دائما عند الرؤساء والخلص لا لا لا يجب, يجب ان نتقل داها رب العالمين لان ال... انا قلت لك من حلقتين الحسابي ومرخيامة فردي حساب فردي صحيح لكن في البرنامج فسوف نؤصل الاصول ونضع القواعد او نقاعدها ما هو معيار الثقه الذي ياخذ به من بيده الامر انا اذا كنت رجل اتق الله رجل اخاف الله عز وجل إذا وليت مديرا لمكتبي او سكرتير لي او معين لي في اعمالي اختار واحد على نفس الوثيره وثيره ماذا وثيره طريقه عملي يعني ان لم يكن لا يصلي لا اعينه لا اوليه واحد يشرب بالخمر. كيف اقول لي انا مدير مكتبي ازاي ده ده, ده, ده, ده, ده يبيع, يبيع, يبيع بكاس خمر ويبيع اسرار الدوله واسرار المكتب سبحان الله بحسن, بحسن من الذرائع لانه فاسق لانه فاسق قال يا حسن يا بص عمر بن عبد العزيز بمن استعين انظر الكلام الكبير. امم انا عايز شويه مستشارين يعني بطرشيت وقال المؤمنين هو يطلب لكن يطلب من من <تصفيق> هذا, <تصفيق> هذا سؤال وجيه هو مدير مكتب كان مزاحب اللي هو سكرتيره الخاص مزاحب عنين عمر بن عبد ما ماسك بيت المال يقول واللي اعطيني راتب لشهرين يا مزاحم قالوا له يضمن امير المؤمنين ان يعيش لشهرين تطويل الامد امير المؤمنين سكت في ايه قلت خد ابعت بوسكو ما يعطيه ولا يعطي <تصفيق> يا النبي فايش مش الحسن البصري بمن استعين قال اهل, أهل الدين أما أهل الدين فلا حاجة لهم بك واهل الدنيا لا حاجه لك أنت بهم الناس قصبان يا اهل الدين يا, يا اهل الدنيا اهل الدنيا الدين بس الله صحابه واهل الدنيا انت تخاف منهم لا عيونهم على التراث على المناصب قال إذا كان أهل الدين لا حاجة لهم بي وأهل الدنيا أنا لا حاجة لي بهم قال عليك بأهل الشرف أولاد الناس أولاد البيوتات فإن شرفهم يمنعهم من الخيانة يخاف على اسم القبيلة يخاف على اسم العائلة يخاف على سيرة أبوها الله يرحمه يخاف على سمعة خاله يخاف على عمه الكبار الروي المحترم اللي الناس تسمعه لكن أهل الشرف في الشتريع الإسلامية لها تكليف خاص تقول مثلا أنا ابن باشا نعم وهذا ابن عامل بسيط ليس بأهل لا الشرف لا لا لا. ما هو معيار الشرف لا, الشرف لا لا لا أولا الأعمال في الإسلام كما قال في زمل الحجاج جال فيه مع بعض كذا شباب يتفخروا لا. أنا ابن رئيس الشرطة جاي. وقال وقال وقال أنا ابن خازن بيت المال أنا ابن وزير المالية لا. وأنا ابن أخت أمير المؤمنين سؤال المسكين قال وأنا ابن الرجل الذي أسجد الله له ملائكته. آدم الله ام ادم جميل شوف شوف جميل شوف شوف شوف. لان عمر كان يقول علموا أولادكم الادب الأدب يعني البلانة والشعر والكلام والسياق سبحان الله الكلمات الطيبة تفتح ده ده ده ده ولا ده أنا توقفت مع فضلاتكم عند مفهوم الشرف لأن مفهوم الشرف الآن بين ظهرانينا الآن الثلاث هو لا لا لا. أبوه وزير هو وزير هو من القادة من السياسة من كبار كذا من رجال الأعمال من الملط هو, هو من ولا لا, لا لا لو كان مع هذا صاحب خلق ونرى منه صوابا ونرى منه صلاة ونرى منه تقوى ولا يضغب أحدا نعم هذا شرف كله في فاوعه اذا كان في معينه الله اذا كان ما سبحان الله الله اذا خلنا... تمك الصراط اللي, خلنا... اللي يعني يعني يعني مهيار الديلامي كان بيفخر انه من سلاله قيصر ولكن مسلم اه اعجبت م. بي بين نادي قومها فمضت تسالوا بي تسال عنه يا لا تخالي نسبا يخصبني انا من يرضيك عند المسبي اهل يستولوا على الدهر فتى وبنوا ابياتهم في الشهب وابي كسر على ايوانهم على إيوانهم. يعني على اين في الاباء اب مثل ابي قد ضمنت المجد من اطرافه سدود الفرس ودين العرب <تصفح> <ده حالشي> طيب <تصفح> <تصفح> <تصفح> لا لا لا نوقف رجع يعني <تصفح> خدم النازع أيضا يعني دعوها بأنها منتنة ولا ولا أحب النازع لا أحب لا. يعني لا أحب شغلة الجنسيات ولا هذا هذا سامي هذا عراقي هذا مغربي هذا أميركي تجمع الجنسيات لا يذهب الله محمد رسول الله نجي نقرأ في الش التاريخ صهيبي الرومي لا فلان الحبشي لا لا لا دد للتعريف آه من ولد اسمه صهي فلو صحيح بروح صحيح بروح ما شاء الله ما شاء الله لأن أنت عارف نسب ابو لهب من أبو لهب من أبو لهب إذا مضروع صحو لا صحيح من هذا صنعه نشوف الحديث ما نبطل أبيه عمله لم يسر به ما سموه شوف الكلام جميعا آه طيب لو لا أنسى ضمن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا اذكر مبين كمل الواجب يا مسلمين لما تسمعوا هذا الكلام فهذا اذكر عائشه لا غبار عليها صفان وقمتات الفترة حركة المجتمع المسلم انا ذاك اثر انتشار حديثة الاتف مشكلة اقول لك وقف النبي صلصان على المنبر عليه الصلاة والسلام قال ما بال اقوام يخوضون في عرضي ويقولون كذا وكذا ما سمهم الرسول بابي انت وميرات هو لقصة دائما انتظر ما باله اقوام فحشون فلان الفلان اللي ساكن في النار يشهر الان بالعلم فلان وكذا وكذا وكذا فوقف سعد بن معاس وهو زعيم الاوس نعم قال والله لو كان من الـ من الـ من الاوس يا رسول الله لقتلته في ايه زي خطف في عرضك يعني دون أن يعرف من هو مثلا ربما يكون كبيرا عندنا ما هو عبد الله ما هو عارفين انه عبد الله بن ابي الكل عارف اني لازم نشرت القصة معروفه لا. من اللي بدأ القصة والآن لو عبد الله بن ابي مثل من الأوس أنا كنت قتلته سعد بن عبادة زعيم الخزرج وعبد الله بن ابي خزرجي قال في الحلقه لاحظت افعال ما شاء الله فلو كنت تحت قال لا تستطيع لابن معاذ سعد بن معاذ والرسول على المنبر وسيد ابن الحضير رضي الله عنه ده ابن عم سعد بن معاذ يقول لسعد بن عباده نستطيع نستطيع ان نقتله ان نقتل من يقف بجواره انت منافق تدافع عن المنافقين دخل. دخل الله اكبر الامر كبير فتنه فهدأهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام <تصفيق> حتى هدأت الحالة ما سار على سائر سعد بن معاذ معدم لا, لا يقتص الأرض النبي عليه الصلاة والسلام ثم صدمنا سبحان الله <تحك> <آه>. اللي خلاه يقول <تصفيق> هذا في صف يتحدث عننا وقربه مننا أصل الرسول صلى الله عليه وسلم هو من يزانه ومن يزانه ومن شريعة الله لا ينصر شخصه هو م. لا فحمدت لا أنظر إذا إذا هذا يحدث <تصفيق> بين هذا الرسول لا شوفوا الأجمل صفحة ثلاثين عزمة حقيقة عزمة في المسابعة أنا أقول الإعلامين يتقوا الله رب العالمين في أعراض الناس عمر بن الخطاب عليه رضي الله لم يكن له دور في هذا الموضوع عمر متأدب مع رسول لأن الرسول صار طرف المسالة في أسود صباح لا يتكلم لا تكلم. لا يستطيع أنت تتكلم عن من تتكلم عن من م. لم يصدر عن أمهات المؤمنين كلمة وحيدة في كل كتب التاريخ أبدا حتى ان عائشه لما اقيم الحد على حسان بعد ذلك وكانت لما واحده تحبت يعني, ته يعني ته ته ته ته تفخر يعني خفشت حسان امام عائشه تقول لا ته إياتي هذا رجل كان ينافح عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قلب في قصيد عافا ذات الاصابه وفيها يقول فان عرضي وعرض ابي وامي مم. لعرض محمد منكم وقال وهكذا كانت تتماثل عائشه شوف انظر تنظر الى البقعه المضيئه نعم ها ها لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا فقالوا هذا افك واضح افك واضح كذب مبين لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء هنا يعني. هنا لولا حرف امتنع لجزء ماذا كان من المفروض أن يأتوا بأربعة شهداء. بالضبط لا لا لولا لو هذا هو بداية التشريع من الله رضي لولا أن هؤلاء لولا أن هؤلاء سبحان الله امتنعوا عن وجود ال ال إيجاد الشهداء فتبعهم الباطل أين الشهداء لا يوجد لا فرص والشهيد مقارن قواعد والشهيد هو من يرى الحادث لا لا ان يتناقل ويعمل كده يعني شروط. شروط الشهيد 4000 4000 في زمن عمر بن الخطاب شهدوا على رجل بارتكاب الفاحشه عليهم عمر الحد طب انت شفت ايه <تصفيق> سمعت ما مفيش سماع اه ده مشاهده عمر الحد هناك ضوابط للشهاده لا, دا... لا الشهيد يكون ايه ثابت عدل ايوه سبه. جميل غير معروف عنه الكذب جميل معروف بالتقوى الصلاح بالغ عاقل، مسلم، صحيح الله الإسلام، الله أكبر. أنا أشكر أن إحنا في يعني منا الشاهد لا بد أنا مش شاهد بشيء حد. لا اله الا الله. الله. أنا سيد موضوع ضخم هذا ليس شهادة هذا. أعرض ناس، أعرض دلوقت الاسلام المجتمع الإسلامي لو طبق لو طبق الإسلام حقيقةً، بس صراحة الحاسب والمحكم. ولا مؤامرات. ولا واحد عينه على مش عارف ايه ولا واحد مش عايز يبدا ابدا اسمع قضيه اولا <تصفيق> لولا ان سمعت لولا اذا ذاء عليهم اذا ذاء عليهم اربع سوداء فاذا فإذ لم يأتوا, فإذ فإذ فإذ يأتوا الشهداء فاولئك فاولئك, فأولئك عند الله هم الكاذبون مش عند الناس عند الله فهم ربما يكونوا صادقين عند الناس اما بعد ربنا عند الله عند الله عند الله عند بوت الكاذب لان الله عز وجل لا لا العباد عيال الله طيب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخرة لمستكم فيما اصدتم فيه عذاب. عذاب عظيم لولا ان الله حليم فممكن ان تصعيق على الارباة هؤلاء اصلا في ناس ايه يقول لك يعني ايه بمشتموا فلان وفلان وفلان وزيد فلاني والعالم الفلاني والمش عارف المسؤول الفلاني هم لو صالحين فقدر ربنا نزل صاعقه على على المفترين عليهم دول الراجل ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم والله عز ما انت لا عليهم عليهم صاعقه ولا غيرها ها لولا ولولا فضل الله عليكم ورحمهته ورحمة ورحمة سبحانه يبقى اذا فضل ورحمه هذا هذا هذا دليل ان مثلا لا نتعجل الأحكام انا انا عارفه ده فداك اهه او تصيره لطيف لكن اقول انا نقلت ما تنقل الي لا ينقل لا ينقل لا ينقل الا ب ما لا ما أول, من اول ما انقلت اول ما انقلت بقول له بينا او حد في ظهرك هي دي دي تعالى بحثوت لا يقول خلاص تعالى حدك هو كده لو اقيم حد واحد قرط لحد واحد يقام لامتي في الارض افضل لهم او خير لهم من ان يمروا سبعين 70 عام, سبعون عام. يا مطر سبعين سنه او أربعين سنه حد في واحد. حد واحد واحد الحدود مسألة أوه. ليست بالهينة طب انت ال ال ال ال المصيبة أن أن أن الليف مرة ومرة وردك دلو ثلاثين سابقة الحمد لله لو قطع في هذه بلوين هي سابقة واحدة وضرب مربوط يخاف سبحان الله فعلي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم في اذا الكل افضت فيه تكلم وقال فاض الماء فاض الاناء سبحان الله. الله اذ تلقوا له بالسنتكم تنقلونه يتلقى فلان عن فلان عن فلان سمعت ما قال سمعت ما قال كل ما مجلس المجتمع العربي مجتمع للماء هذا حق هذا رائع مجتمع العربي طيب. مجتمع طيب. المجتمع العرب المجتمع العرب مصالحه الغرب ثلاثه كوبتلمون على المجتمع العربي بانه كثير الكلام لانه لانه كلما ابتعد عن منهجه كلما كثر لمه وغيبته والخوض في الاعراض مجرد دربشه هذه الدبشه ان شاء الله اللي لميات برب العباد في النار ماوى بسيطه بنسلي بعض بالجميع ما هو يقتلوا الجسد اخويا مرتفع بقوله ده اكلته مايته كله حاجه سلم يا رب ويقال للمغتاب من الذي روتين ماذا تريد يقول اريد ان اخذ كل حسناته الله هو اكبر ياخذ حسناته رضيت يقول لا اريد ان افرح عليه كل سيئات سلم يا رب والمغتاب المغتاب اخر من يدخل الجنة وان لم يتب اول من يدخل النار ده المغتاب اما المفتري والصاحب صاحب بهتان هذا قبل يا لطيف يا لطيف فراقنا تفاصيل لا تفاصيل ونواصل معنا في برنامجكم سادنا الكرام المتابعين الاعزاء فصل ونواصل صفوه السيدين الكرام المستمعين الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومعنا مرحب بالدالي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور أوامر عبد الكافي. بارك الله مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا فيكم. نكمل مع فضلتكم رحلتنا في سورة النور التي تجوب النقاب عن ما حدث في حادثة. إن تلقونه بأثنتيكم تتناخلونه نعم أو يرقي أحدكم الخبر إلى الآخرين وتقولون ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم هنا ثلاث مصائب. الاولى تلقونه تتناقلونه دون بينه نقل الخبر نقل الخبر مجرد ان تنقل ما عارف يقول لك ايه تخيل أخي يقول عن فلان رجل الطيب كذا ما تلقونه ولا لما تسمع تمنع تلقونه وارسله وبعدين التكلم بدون علم وتقول انا بافواك تقول انا علم آه. سمع. السيارة انقلبت الطريق. فهوش ما روحوا لي ايه ثلاث سيارات دخلوا البعض الرابع وليه فمسا السيارات دخلت على ايه القطار متاع قطار متاع القطار اخد ايه عشر سيارات سمسوا سبعمائة اخد عشر سيارات اهو الكلام بغير عد ثم السيارة المصيبة وتحشبونها يعني ايه عرض ناس هذا العرض أغلى عند ظلم الكعبة وهو عند الله عظيم أغلى عند ظلم من الكعبة من الكعبة آه كيف آه عبد الله يقول يا كعبة الرحمن ما أبهاك وما أجملك وما أعظم حرمتك ولكن ما حرمتك مو عند الله اعظم من حرمتك فكما انت تريد هجم الكعبة ثم أشباق إربا أنت في عرض أخيك موسى فت هدمه يا لهي يا لهي إلى هذه الدرجة مسألة هذك الأعراض عند الله الأعراض غارية الله لا إله إلا الله عزاك ما ما ربنا شفتين ليه الله على طول يعني رويت من الأمباء وكذا أمباء. الله من قول الحمد الله فالمؤمنون صدق. الحمد لله. يترقونه بأفئنفث وتقولون بأفواه بأفواهكم ما ليشلكم بيعم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إن سمعتم لما قلنا سمعت الكلام ده كله. كنتم. لكن معذرة قبل, قبل هذه الآية ايضا في المرة الثانية قول وهو عند الله عظيم ما. ليس عند الناس لا لا لا الله عز وجل يقول لأنه... هو امر عظيم مثلا عند الله عز هذا... وجل لان هذا هو حق الله سبحانه وتعالى وحق الناس فالحق مزدوج الحق مزدوج لان ربما لا يعلم صاحب الفضيحة الفضيحة الكلام يتنقل من خلف الظهر طبعا زي ما حصل زي ما حصل ابونا عائشة بعد الشهر ولا تدري ما الذي يحدث سبحان الله ونسى تنقل الكلام و... هنا الافضل ان يذهب اليها الخبر ام ان يحجب عنها يحجب, يحجب. يحجب. هو من الألسنة. هو لا هو من كمجتمع مسلم هم آه. اهل الحل والعقد والعخلاء يا جماعة في الخير ما... ما... ما... ليس هناك ضدين الحرام هذا كلام هذا كلام ما فيش دخان من غير نار. وحتى مالك ك... بالنار والدخان سبحان الله تشاغل نفسك بالناس ليه أنا... تعالى تعالى تعالى هو نقب هو هذا المتكلم هذا نقب عن قلبه هو نفس الخائض هذا وليس فيه حقد ولا حسد ولا ظهينه ولا خوف من, من, من, من, من الناس وخوف من الغد وكل الامراض الاجتماعيه والنفسيه والدينيه موجوده في قلبه لو شغل نفسه بها ما شغل نفسه بها هذا اخي المسلم طيب هل, هل طبق صفوان بن المعطل وامنا عائشه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تجنبوا ما الشبهات لما قال الصحابيين على رسلكما انها صفيه درأ بنفسه أو تجنب موضوع الشغف هل صفوان بن معطل تجنب هذا الموضوع لا صفوان عندما كان منفردا في الصحراء جاء بام المؤمنين عائشه وضعها فيها هودجها وما راى من منها شيئا ثم سار امامها ما كلمت وما كلمها هي قالت ما كلمت لا فلما دخلت الى المدينه مر في الهود قال ام عائشه خافت الغرب يعني, هي هي هي يعني كيف يرد وكيف يتكلم يعني. الله والانسان عنده سوء المن في الهاودت اه سوء فصدق الخبر خالد ده انا واحد البري البري خالد لو انه انسان اخر هذا كلامه لا احد لو كان في فرقه التنسق الدولي عن الاساحه النوويه لا ولا حد يفتش وراه. ولا حد يفتش سبحان الله لكن صادق لكن تصرف صفوان بن المعطل مم. تصرف صحيح لما صدق صدقه الله عز وجل نقر قاعدة هنا بعدين فضلك انها امه. هذه قاعدة هي, هي امه. خلال هي امه. لان ربما يتخذها بعض النساء وبعض الناس. لا لا لا لا لا لا, لا لا لا لا لا لا لا لا هو محرم لها. هو محرم. اه. جيد. عندما رأوها على حدود العراق ايه ام اعطال لها احد الجمل. اه يوم الممين ام الممين. كيف تقول جينا دون محرم. كلكم امناء. انا ام لكل. صح ف قاموا ولا اذا قلتم ما يكود لنا ان نتكلم بهذا سبحان الله هذه العجبوني والله عجيب سبحانك هو يتحدث عن حديث دنيوي تمام لا من قدر لا, لا لا لا لا سبحانك يعني ايه انزّهك ومنقصك يا رب اصبحك بكل كمال وانزهك عن كل نقص تكبر سبحان الله لا. سبحانك لانه امر عظيم سبحانك منزاه ما فيش اي تعديم فرق سبحان الله, الله اكبر وكان يرقى الى درجة هذا التنزيه الالهي الخفض في العرض لان انزه عائشة من هذا كمان انزهك يا رب في كل وقت هذا الايه خاصة ب امي عائشه وصفوات بن معطل كل عرض بوستين يا لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله طبعا الاعراض مصونه يا ابني وحتى الانساب مصونه الانساب مصدقه واحد بيطلعني يقول لك انا مناسب للبيت وباديت الحال خلاص اني بشتغل نبحث وراه بقى ومودي كذاب بس هو قال انا ما على انسابه بس في نقطة مم. والله لو اظهرت لنا خيرا فانت من اهل بيت الرسول صلى الله عليه عمله مم. والله ص من الطرف الثالث رأب ابو لهب البحر حر نقول من البحر. ماذا البيت؟ أنا لا مشان لا لا لا وقرا على البيت وقال البيت الرسلات والكلام مدريات ما حددهن طبعًا. هو امر عظيم سبحانك وانا أنزله يعني يعني كما أنزله الله عز وجل ان تكون له زوجة أنزله عائش ان تكون لها سقطة سبحانك هذه الكلمة في مكانها. لأنه هنالك من الدلائل والشواهد ما يؤكد صفو حياة أم عائشة وعدم مقعده في هذه الشبهات مرة سابقة أبدا سبحانك هذا بهتان عظيم مرة يقول كذب ومرة يقول إثك ومرة يقول بهتان عظيم بوهتان هو رمي الغير بتومة لم لم يصنع هذا هو البهتان, البهتان. انا القي على انسان دون بينه في انه مرتجم وانا لم اره يرتجم هذا بهتان من إذا, اذا جبت اربع شهود شافوه يرتجم ما, ما تلقي على الناس كده بهذا المنطق نعم. نعم. نعم جاب عمر أبو هريره تعال على البحرين وادي ما فاتلك فاشكك فيها يا بهاء قال من التجاره يا ال عمران قال ان الوادي لا يتاجر قاعده اعترض اذا لم يتاجر الوالي فمن يتاجر او قرار هذا اسكتوا ما ننرد ان نفهم الموضوع تماما إذا, اذا لم يتاجر صاحب الوالي من يتاجر خلاص يا ابن تاجر بيده الحل والعقد ولا القوانين ولا الجمارك الله يعينك اعن الله ربنا يعين ان شاء الله هذا شارع لا يتاجر الوالي لا. ماذا يصنع لا لا. اذا كان الاجره الذي يقضاه مثلا من ال... ابي من الدوله الرئاسه لا, لا, لا يكفي لا لا بلد الدولة تعوضه ابو بكر الصديق قال للمتاجر ابو بكر قال انا ادب الى السوق لا لا لا بعد ما تولى راح السوق راح فيني يا ابو بكر قال له هل تمنعني في خلافاتكم وتجاراتي قال عمر دعك سمعتك كيف تتاجر انت, انت رايح الحاكم تروح جايز تشتري ده ما حد الكوب ده بكام يا محمد خالد بخمسة وده والله ده هديه عبد الله ابن عمر كان يتاجر لا عبد الله ابن عمر وديا من الابل ماذا صنع, ما ما صنع عمر بها وباقي هو حقا تاجر ابن الوادي وتاجر نعم فذلك ضمنها عمر بمعد لبيت الماء قال الابن وابن يا أمير المؤمنين قال لا. لا يقول الناس دعوها ترعى ابن ابن عامر المؤمنين دعوها تشرب ابن عامر ابن ابن المؤمنين لا, الله لا لا لا, لا. سبحان الله ابو هريره كان لديه منطق ابو, أبو هريره قال عزل يعني ابو هريره هو من هو ايضا قصة عمر ما عندوش ابو هريرة لابو هريرة عندو كتابه سنة وماذا عند ابو هريره؟ فابو هريرة اقول تاج انا اتاج الامير موني فظن الموضوع سهل فلا لا تتاجر فثبت له انها تجار فعلا ولم يستغد منصبه فقال عود اباهر فلا فالذي عمر يدلعه عشان يعني يرضى عنه فلا. قال لا امير مون أقلني. قال كيف قال اقلني يا امير المؤمنين انا خلاص انا ارقيدوني الله سافيه الله اكبر فقال عد اتريدون ان احملها وحدي قال أنا انت حر سمعت اصلا سمعتك احنا ما ابنك انت تحملها قال قد تولاها يوسف ابن يعقوب اجعلنا على غتان الارض وانت وحده قال يوسف صديق ابن صديق نبي ابن نبي كريم ابن كريم ابو هريره الذي امامك هذا أم عبد ابن امه يشتم عرضي وتخوض في وتشك في ثم تعزلني والله لا يتولى ولا يتلى هذه عزه المسلم هذه قوه الاستاذ. كان يسدل على من اين لك هذا ثم يقول له باشر عملك لا. او يرفض وذكر عمر يوصي على الوالي قبل ان يتولى ما يملك ويصل عليه ماله بعد ان لو قانون الذمه الماليه طبعا جاء به عمر بن الخطاب عين له مدرسه استاذنا اين نعم عمره ولا ولو ان سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم هذه القصة يعذبكم الله ان تعودوا لمثله ابدا فان كنتم مؤمنين ماشي عبد الله بن ابي ولا حسان ولا حمنة ولا يا مستر مستر. لا بكل من يقول إلى الله بالله تعودوا مثلي ابدا لا تخطو في عرض أحد <تصفيق> إن كنتم مؤمنين <t> <فتش تصفيق> اذا شرطية. من من, من يخد ينتفع عنه صفة إن كنتم مؤمنين <تص>... ها؟ لا لا لا لا لا, لا نتكلم فيها في <تصفيق> فيه ما, ما إن الشرطية إن الشرطية إن الشرطية إن إن الشرطية <تصفيق> فعل الصرف فعل الصرف الصرف... حيشف... إن الشرطية إن الشرطية كلام خصير حقيقي لا ثانية. لا. إذن لا يقف عند مجرد حتى حد القذف على الأقل إقامة حد القذف يخرج من الإيمان وي... أين حد القذف هنا نعم حد القذف ما تناولته لا, لا. ما هو جاي بعد كده في الأحكام ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ليه يبين الآيات لأنه عليم بالضعف البشري وحاكيين فيما يصنع لانه يربي مجتمع صحيح اه سبحان الله وهذا منطق ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب قديم وان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه من المؤمنين ان من غير المؤمنين ممكن ديه لكن الاول احنا بالرب مجتمع مؤمن ان الذين يحبون المجتمع ما انت ما تسمع هذه الاخبار يحصل ايه ده بقولك يا عم ما هو الراجل صفوان الراجل طيب الصحابي ما كده صحيح ويضاف ده من الخيبان بتاع المنكامات ليه أه. هو باشر فضيله يعني <تصفيق> لما البنت تمشي كده ومشي تلبس التلبس بقى ماشي ماشي من التبرض شايف حريه يعني يعني نفسوطه النور وهل موجود حريه فضلتك هو اللي هو الدين في اللبس الدين في القلب العلاقة بينه وبين ربنا. انت في يبع عن المشاهدين والمشاهدين كلهم كذا أنا أطلعهم أقدمهم يعني ولا أقدمك أنت ولا فيش. <تصفيق> أقدم أقدم أقدم <تصفيق> أقدمي. أنا الله. صحيح. هم <تصفيق> هو هذا الكلام. خلنا نحرر يا. أنا بينه وبين ربنا عمار. مم. أنا بينه وبين ربنا عمار. خذ العمار هذا لهم إيزان. ما ميزانه؟ ميزان أن تتثق الله وان تحافظ على حدود الله وان تحل حلاله وأن تحرم حرامه وان اذا رأه الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه حفيده عائسه وحفيده ضفاطه وحفيده مسيدة وحفيده اسماء ان الله لا ينظر الى اشكالكم ولا لا لا لا لا لا. لا, لا. الأشكال والأنظمة من المنظر العام لكن في ضابط شرعية. ضابط شرعية؟ أنصح الله. أملي ما أنت ليت أخذ النظاب واحدة ولا يضربنا بأرجولهن. اللي يعلم ما يخفين من ذي نذينا حتى المشي القرآن حددها المشي نفسها إن الذين يحبون أن تشيعل فاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة صنع كان هذا يعذب أيضا هو يعذبه وعاية عمله إحصائية وجد وجدوا أن أكثر الناس في العالم يحباطا ويأسا واكتئابا عرضات الأزياد لأنه عشان يحافظوا على وزنهن الخفيف، ممنوع أنهم يأكلوا ويشربوا أثناء العرض قبل بيوم، فيأكلوا أوراق المحارم، عرفت ال، كدينيس، الأوراق، أه. الأوراق، هذه تفعل لهم حموضة ووووووو بتاع في ال في المعدة أمراض في ال في في في المعدة، ولخبص الأحماض الأمينية والأحماض المعوية والمعادية اللي جوا المعدة، وبعدين من يعملوا الصيادتهم أنهم ينتحر في الآخر. نقول ما حرم زينة الله التي أخرجها ايوه زينة, زينة الله التي يرضاها الله ايوه بس الله زينة الله في منع الغرائز سبحان الله جميل يحب الجمال يحب الجمال القلبي والجمال الخلقي والجمال السلوكي والجمال الايماني والجمال على الاستقامه واقامه شرع الله واصلاح حركه الحياه هذا هو الجمال نعم والله أعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته بس القضيه وأن الله رؤوف رحيم لا يوجد العقاب، نعم، ولا يوجدنا. تأسن الآيات لتحدث عن عدم اتباع خطوات الشيطان. م. لماذا؟ لأن الشيطان يبدأ يقول لك إيه، الله. أنت محمد بحمد الله خالتكن البيت تدعكوا فيه نور كده الساعة واحدة بالليل. يراقب إيه مهورسان سيدنا وجا الله ما إني أعوذ بك من جار السوق الذي ترى تراني عيناه وتسمعني أذناه إن رأي مني حسنة كتمها وإن رأي مني سيئة أزعع. شوف عمر بستعيذ من هذا بجماله لله الورجار قاعد براقبك اه اتخذ داخل عندكم واحد من امس في خده صندوقين خير اطمئنان. يا اخي اطمئن يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر الشيطان ام الذي يتبع والشيطان يعمل مفحشه ومقتل وبعد كده سبعه وبعد ثلاثه بقى يامر سبحان الشيطان ازاي؟ كيف يبدأ طيب والناس محمد خالد انا شفته راكب سياره جنبنا أح في ثاني دخل ده بالضبط ده الشيطان اللي قاعد يعني هو ده راكب ولا راكب مع حد ده هو اه ده ماشيين دراتبه ودرجيمه منين جه في السيارة يا عم ربنا ستار على عبيده دول انا باخد ده ازاي وانا يا عم الله الله يهدينا وإياه يا عم الله يرضى عليك بقى انا مش عم الله ما حبيتش اتكلم على حد تبقى انت حرامي لا خدها فيها لا خدها فيها صحيح حضرات ده احتمال ما كنتش ده قتلت اليتيم واخدت فلوس امه وما في هذا منطق يا عم ربنا غفور رحيم الله يرضى عليك يعني اذكروا الخير يا اخوانا اذكروا الخير حولا لاخواتنا بالله فهذه مرسوطة الخصوات الشيطان مرسوطنا فيه تمر على بيت جميل الله فايتم من هذا ده سؤال مباح اذا قد دينا هم عن الله وي انا ما انا لدى الثالث محمد ربنا يبارك ده فيها ربنا يكرمه ربنا يمسع عليه ربنا يقيه شرها ير... هذا والدين هذا والساء ونحن ليه ربنا مسلط علينا يعني خنازير الأرض و... وحسنة الأمم مش عارفين احنا من المعاشين أولادنا اللي بيموتوا في فلسطين دول منين؟ من السبب لضعفنا في قوة إيماننا نعم وتقسرنا في حق الله سبحانه وتعالى ما تجر علينا خراب الأرض إلا عندما نمنا نحن الله استأسد الحمل لما استنوا خلقه الله الجمر على الناقة الحمر عمل أسد صح؟ الله حارون غشيد لما تصل الرسالة من نخفور ملك الروم ملك الروم, الروم. على إلى ملك المسلمين فأرسل لك جيشا أوله عندك واخره عندي بيعمل له حرب النسيج فهو منه شيء ياللي عامله اخرب الورقة قلب الورقة الورق. قال لك تولاه من <تصفيق> <أمير> <تصفيق> <المؤمنين> <تصفيق> لا لا لا ورقه هو <تصفيق> عشان ما نمسكش من أمير المؤمنين عبد الله هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم كلب <تصفيق> الروم أما بعد الجواب ما تراه لا ما تسمعه عندما يشحنا كلام تفضل <تصفيق> الله وقته أيوة لما الإيمان إيه؟ ايته عزه التل وقف الشرفة السحابه مر ولا امطري او لا تمطري سوف ياتيني خراج هتروح فين يعني في الهند الخراج جاي في المغرب سبحان الله هتروح هناك جنوب العزة. هتروح في افريقيا ايوه تمام كله صح كله خراج جاي جاي سيدنا عمر لما كسر المال قال كسر الله الاموال اما ان نسير لكم ثيرا او نازل لكم بوزنا عايزين ايه نكيل بالذهب المجامل البحرين. هلا دبنا دبنا. سبحان القران. ال ال كذا ولا كده يعطيك المسلم اللي اللي يحط حاجة وياخذ. ما ذهبت هذه الاموال بالمناسبة؟ ها. تبخرت لما تبخر الخير من قلوبنا وصار كل واحد منا يرسل أخاه ولا يرسل عدوه. أسد علي وفي الحروب نعمة فتخاء تصفر من صفير لصفير. بعد ما كان انا واخوي على ابن عمي وانا وابن عم على الغريب لا صرت لا مع اخوي ولا بق مع ابن عمي انا ضد ابن عمي وضد اخوي لكن لما الرؤية الثاني يزل سبحان الله العظيم امام الاخر انا مع الغريب على اخوي وابن عمي طالما مصطحتي ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. كل التربية المجتمع لا طب بص يا محمد على خطوات الشيطان يبقى انا هقول لكم من الاول يبقى هو قال خطوات بالجمع للدلالة على شيء معين طب الخطوه دي الشيطان مثلا لا لا اصل الشيطان ليس له خطوة واحدة لانه له ايه هيجيلك لك الاول من ناحية العبادة يا عم انت تعبان الله يعينك طول دول في الاستوديو يا اخي نام ومصحه عيشة ده ما فاتش احنا خلاص ادي <تصفيق> خطوه قال لي كله عشاء خلاص ادي <تصفيق> ايه ده ناحيه العباده نعم <تصفيق> الناحيه الثانيه يا اخي انت تتعب الله يعينك شوية كده عنيك مع فيلم جميل ولا اخي مش كده مش على طول يعني انت عمد تشيخ عمر ولا الشيخ بتاع عم يخب شوية شهر رسول قال له ساعة وساعة ايو بس انهي ساعة فيهم ساعة. قالوا احنا ما نكونوا معك نكونوا بكلام احنا مخبئ جميل. الى زوجاتنا نكون بكلام اخي جميل جميل بس في ساعة وساعة احسن انت الساعة كده او نعافس النساء كده قال له طب ساعة وساعة تعالى في ساعة كده كان عمر يصلي بالمسلمين الصبح يقرأ في من الا وفي الثانية الستين التي تليها، ما امرنا ان أن نخفف بالناس. عمر بن الخطاب، والله لو عمر بن عبد كعب قارب بالناس عشرين أي فقط عشرين. متعلق فإن منكم مريض أو ذا حاجة وخففوا. ماذا تخفف الناس يا أبنى؟ التخفيف. هم استحاب استكود الرسول. سألوا أبا حنيفة يا أبا حنيفة في كم تختم القرآن؟ تكمن الزمن يعني؟ آه تكمن الزمن. قال تقصدون في الصلاة أم خالد الصلاة؟ الله. طريقة سؤال ناقة، صلاحة كماء؟ قالوا في الصلاة، قال تقصدون الصلاة الليل أم الصلاة النهار؟ الله أكبر. <تصفيق> هذه الدرجات تبدأ ما ما ليه نبص لتح، وإحنا ليه في الدنيا نبصين على أصحاب الملايين وفي الدين. ننظر إلى شرب الخمر و إلى إلى في الدين أنظر إلى من يقوم الدين ويسو من غيره يستكملها ويحفر العدد ويتأخلق بالأخلاق الطيبة ويحسن إلى زوجته إلى أبنائه وفي في الـ في, الـ في, الـ في, الـ في الآخرة ااا الدنيا ننظر إلى من ليس عنده غرفة يبي فيها ومن ليس آمنا في الشرب والله ما هو بتغي في ما أتاك في الله الدار الأخيرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا في أن تزرع فيها خيرا حتى تحصده يوم القيامة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وبتقوى من فضل الحلال والمباح. وهب كر الله كثيرا. بس الله. هي متلازمة مع بعضها. يعني لا تعارض بين طلب الدنيا والآخرة. أبدا أنا أطلب الدنيا بنية الآخرة. بنية الآخرة. نعمل مال الصالح للعبد الصالح. نعمل عبد الذي طال الله عمره أحسن عمله. ويبي صل عبد الذي طال عمره ساء عمل وهكذا. ها. مع هذا سبحان الله. جيد. ثم تنزل الاله لما أقسم امهات القصة لما أقسم ابو بكر ان لا ينفق على مصفح ينفق عليه ينفق انفق عليه وبعدين انت بتكرم عند مصفح ربي في بيت ابو بكر كان كانت امه وام مصفح كانت كانت مع عشان؟ عشان؟ كانت تاخد تاخد مع عائشه وكانت تعمل عند عند في بيت أبي وقت ولا ياترن للفضل منكم وسعه ولا يقسم يعني أن ياتوا القربه والمتاثير والمهاجرين في سبيل الله وريعف وريصحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم قال ابو بكر والله احب ان يغفر الله لي وعاد لنفق على مصلح مره اخرى إن الصوره تدخل بعد كده في قسم المحصنات المؤمنات في عموم القضيه سنوات إن شاء الله لا في انا أتحرك يعني أتحرك انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا وعصب المسلمين عصرا واصابت الاسلام في مقتل ولكن الله سبحانه وتعالى يربي امه بعد شهر كامل تنزل هذه الايات لتعيد الامه الى صوابها ولان المجتمع المسلم لما يكون في اربعه فقط من مثير الاشاعات احنا الان عندنا في مجتمعات الملايين اربعه فقط من غير مثير الاشاعات لا. بارك الله فيك هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة نطلب دعاء من فضلاتكم نختم بهذه الحلقة الله محمد الله صلى الله وسلم وبرك عليك يا كيب يا رسول الله <تصفيق> اللهم اجعل اجعلنا والمشاهدين جمعنا جمعا مرحومة وتفرقنا من بعدهم تفرقا معصومة لا تدع لنا في هذه الليلات العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيت ولا عسيرا إلا أسفرت ولا كربا إلا أذهبت ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا طالبا إلا نجحت ولا مسافراً إلا غانباً من إلا وقد رجبته. اللهم ابنع القدرات اللهم هيئ لبناتنا ازواجا صالحين وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات اغلبنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه ولحظه الموت روحا وراحة وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما اكرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا خدانا ولا تكن علينا اعوذ بك من دعاء لا يسمع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تقنع وببطن ان تشبع من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوض بك من اشد كله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اجمع قلوب الفلسطينيين على قلب رجل واحد واعد اليهم الامن والسكنه والسلام يا رب العالمين واعد ليلى المسجد الاقصى وردنا الى الاسلام ردا جزيلا حسنا اللهم اقا بماء اخواننا في العراق وادع الى العراقيين عراقهم يا اكرم الاكرمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء وارحمنا وعنت خير الغاطبين، بسم الله على سيدنا محمد، وعلى آل وصحبه وسلمنا ربي دستيم الكثير. الله مصلي وتقابل رب العالمين. مشكرا لفضلكم والتقفوف في آخر رمضان الله يغفر. مشيدنا الكرام وتابعنا الأعزاء إلى هنا نأتي إليكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج صفوة الصفوة. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا. نشكر ضيفنا الكريم أديب إسلامي الكبير. فضلت الشيخ الوساد الدكتور عمر عبد الكسبي وحتى أضمن لقاء جديد نسأل الله شكرا لكم لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما يشركون